لتدارس كلام الله تبارك وتعالى من خلال القراءة في كتاب المهذب المنير لزادي المسير في علم التفسير نستمع إن شاء الله تبارك وتعالى إلى قراءة من الشيخ عبي عبيدة للجزء المقرر اليوم بإذن الله تعالى تفضل السعيم بالله حفظك الله أعوذ بالرحمة الشيطة الرجيم بني إِلَّا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ياكم وقاعتم معرضون واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم واتممتم تشهدون ثم انْتُمْ هؤلاء تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا منكم مِنْ ديارهم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تُغَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم وَالْعُدْوَانِ وإن يأتوكم أسارا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 وَآتَيْنَا عِيْسَى بِنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ استَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُوا بِمَا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 بيت سمشترى بهي ان بما أنزل الله باريع بيت سمشترى بهي انفوساهن اي بما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 قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم مرسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطور خزوما وسمعوا. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين جزاك الله خيرا وتقبل الله من صالح العمل وجزاك الله خيرا آمين اجمعين وإياكم شيخنا الفاضل قال المصنف قال الله تعالى واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا بالوالدين إحسان وذِلَّ قربة واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتُم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون قُولوا تَعَالَى وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ هذا الميثاق مأخوذ عليهم في التوراة يعني أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة نعم أي عهد الله عليهم المؤكد في التوراة لا تعبدون إلا الله وفي النوس عن من طريق الربيع ابن أنس في قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاق بن إسرائيل الآية قال أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له وأن لا يعبدوا غيره فأمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وبهذا أمر الله جميع خلقه ولذلك خلقهم ما قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الى نوحي الى إلا نوحي الى نوحي أَنَّهُ لَا الى نوحي الى نوحي الى نوحي وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ نوحي الى نوحي اللَّهَ نوحي الى نوحي الى نوحي الى نوحي الى نوحي الى نوحي الى اذا قال الله عز وجل بعدها قولوا تعالوا وبالوالدين احسانا قال أي ووصيناهم بآبائهم وأمهاتهم غيرا واما الاحسان الى الوالدين فهو برهما قال ابن عباس لا تنفض ذوبك فيصيبهما الغبار وقالت عائشة رضي الله عنها ما بر والده من شد النظر اليه يعني حد النظر اليه من شد النظر إلي وقال عروة لا تمتنع شيء أحباه قولوا تعالى وذي القربى أي ووصيناهم بذي القربى أن يصلوا أرحمهم وأما اليتامى فجمعوا يتيم قال الأصنعي اليوتم يتم في الناس من قبل الأب وفي غير الناس من قبل الأم يعني يقصد من غير الناس يعني الحيوانات العجموات أن فيها من جهة الأم أما في بني آدم أن من جهة الأب قال والمساكين وجمع مس جمع مسكين على الصاحح يعني والمساكين وجمع مسكين وهو اسم مأخوذ من السكون وكأن أو كأن المساكين قد أسكنه الفقر أو كأن المسكين قد أسكنه الفقر يعني أسكنته الحاجة وذلده لذلك عند أكثر أهل اللغة أن المسكين أشد فقرا من الفقير هو قول جمهور الفقهاء. في ذلك أن المسكين أشد فقرا من من الفقير وضع قولوا تعالى وقولوا للناس حسنا وقولوا تعالى وقولوا للناس حسنا قال واختلفوا في المخاطب بهذا على قولين أحدهم أنهم اليهود قال ابن عباس ابن جبير ابن جريج ومعناه صدقوا وبينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام والثاني أنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو العالي وقولوا للناس معروفة وقال محمد بن علي بن الحسين رحمه الله كلموهم بما تحبون أن يقولوا لكم يعني إحسان الخلق للخلق تعالى ثم توليتم أي أعرضتم إلا قليلا منكم طبعا هنا أيضا أمرهم قالوا أقيموا الصلاة والزكاة واضح تقدم معنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم أي تركتم ذلك كله هنا قال أعرضتم إلا قليلا منكم قال ثم توليتم إلا قليلا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وفيهم قولان القليل أنهم اولوهم الذين لم يبدلوا يعني الاباء الاوائل الذين كانوا على التوحيد وشريعه التورات المنزله ولم يبدلوا والثاني هذا هذا الاستثناء القليل يعني وقيل الثاني انهم الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن سلام وأصحابه هؤلاء امنوا في ان كانوا احبار في اليهود واسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه فهؤلاء لم فلم لم يكفروا قال فثم توليتم إلا قليلا منكم وانتم يعني الكثير يعني أعرض عن هذا الميثاق. قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء. طبعا الميثاق يعني العهد وكل هذا مأخوذ عليه في التوراة. يعني ما تقدموا وإذا أخذنا ميثاقكم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله هذا في التوراة. وهم بدلوا هذا يعني بدلوا أصل الدين وبدلوا الشرائع حتى الأخلاق ساءت أخلاقهم. سيجي معنا في سورة الإيمان صاروا يقولوا ليس علينا في الأمويين سبيل يعني إذا مو يهودي إذا ليس بيهودي فيجوز تكذب عليه وتسرق ماله وتغشه وكذا وهذا كل خلاف التوراة وقولوا للناس حسنا وقرئ حسنا أي قولا حسنا فأمروا بإحسان الخلق مع الخلق بحق وإعطاها كل ذي حق حق هذا الذي أنزله الله ودلال قلت لكم وهذه من النقاط تنتبه لها في مسألة التحريف أن من التحريف ما ما يستفاد أو طريق التحريف يستفاد بذكر القرآن لحقيقة ما في التوراة يعني القرآن ينبئنا ربنا سبحانه وتعالى فيه حقيقة ما في التوراة هذا الموجود في التوراة لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وغير ذلك وضع من الأوامر والشرع قال الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم أي في التوراة ماذا أخذ الله ميثاقهم في التوراة لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان الآيات قولوا تعالى اذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أي لا يسفك بعضكم دماء بعض التي هي عندنا نحن انما المؤمنون إغوى المسلم أخو المسلم لا يجوز أن يستحل دمه وماله له هذا الأصل لا يسفك بعضكم دم بعض قال ولا يخر يخرج بعضكم بعضا من داره واضح هذا أخذ عليه في التوراة قال ابن عباس ثم أقررت بيومئذ بالعادي وأنتم اليوم تشهدون على ذلك فالإقرار على هذا متوجه إلى سلفهم والشهادة متوجهة إلى خلفهم نعم نعم. ثم يعني بهذا الميثاق وأنتم تشهدون يعني شهود عليه ثم أنتم يعني الآن الحاضرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم قال أي يقتل بعضكم بعضا أي يقتل بعضكم بعضا وهذا بيان من الله سبحانه وتعالى لحل يهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أن الأوس والخزرج اللي هم الأنصار رضي الله عنهم كانوا في الأوس والخزرج كانوا عباد, عباد أوثان وكانت بينهم حروب كثيرة يعني اليهود طبعا بعد ما تفرقوا في الأرض وتشعبوا وتمزقوا منهم صنف ذهب لليمن والصنف جاء إلى يثرب التي صارت بعدين المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فجاوروا الأوس والخزرج جاوروه وأدركوا منهم هذه الحروب طبعا الذين جاوروا الأوس والخزرج من اليهود ثلاث قبائل شهورة وهم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريضة هذه قبائل اليهود المشهورة التي جاورت فلما وجدوا بين الأوس والخزرج حروب هذه الجاهلية قبل الإسلام حروب قتال وكذا فصاروا أحلافا طبعا اليهود صاروا أحلاف يعني بن قينقاع وبنو النظير حالفوا الخزرج وبنو قريضة حالفوا الأوس لاحظ حالف الحلف الجاهلية هو أن قبيلة تضع حلف مع قبيلة يعني تتعاضد على أن إذا مست إحدى القبيلتين فزعت إليها الأخرى بحق أو بباطل بظلم أو آكذا واضح. هذا عادة الاحلاف كانوا يفعلونه القبائل تكون قليلة قليلة العدد فتحب تتكثر او مثلا يريدون أن يفرضوا كثرتهم على غيرهم فيتعاضدون على أن نتحالف الحزب اليوم حزب اليوم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام الإسلام في الجماعة الاسلام ليس في احزاب وجماعات وتنظيمات إسلام ليس فيها بريء أن الذي نفرق دينهم وكانوا شيء أليس تمينهم في شيء؟ طيب، فهم في الجاهلية كانوا تتحالفون على أنه لو مسّت إحدى القبائل جين يفزع ماذا؟ جفّز إليها الأخرى بالحق وبالباطل. هنا، فهؤلاء اليهود كانوا بنو قين وقابن النضير حلفاء الخزرج، وبنو النضير بنو قريظة معدنة كانوا حلفاء الأوس. طيب، إذا قامت الحرب بين الأوس والخزرج؟ يأتي بني قين القاع وبن النظير يقاتلون إخوانهم في اليهودية من بني قرين يقاتلونهم فيقتل اليهودي أخاه اليهودي وهم يقرؤون في أصل التوراة أن هذا حرم هذا نص الكتاب وإذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وضع ولا تخرجون أنفسكم من دياركم بل يزيدون لأنهم بعدين لما يصير قتل في واحد منازم واحد منتصر فيأتي المنتصر ويخرج اليهودي أخاه اليهودي من داره وينهب بيته وماله وأثاذه وأمتعته واضح هذا يفعلون بإخوانهم فلما الحرب يعني يدخلوا العرب بالصلح بينهم والكبار يصير صلح بينهم على عادة قتال العرب, العرب الجاهلية أنهم يفنوا بعضهم بعضا حتى إذا كانوا يتفنون جميعا فزع بعض رؤساء القوم بالصلح فإذا رجعوا للصلح طبعا فيه أسارة وهم يأسيرون بعضهم بعضا فماذا يصنعون؟ انظر تلاعب اليهود صلى الله عليه وسلم يقولون الآن أخرجوا قتلوا أنفسهم أخرجوا بعضهم بعضا من الدار وسفكوا بعضا دم بعض بعد ما تهد الحرب يقول لك في نص التوراة لا أترك أخي اليهودي في الأسر لابد أن أفديه هذا عملا بحكم التوراة فهمتم؟ فيكتون بعد ذلك يعملون بهذا الحكم وهم قد خالفوا أصلها في القتل والإخراج في فيقول ربنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون وذلك ربنا يقول وإذا أخذنا مذاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدون يعني تظاهرون عليهم غيركم من عباد الأوزاء وبن يظاهرون على بني والنضير والنظير قال وإن يأتوكم أسارة يعني لما يأتوكم أسارة بعد ما تضع الحرب وأوزارها تفدونها تقول هذا نص التوراة عمل بحكم التوراة لا يترك يهودي في الأسر قال وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نصنف هنا ذكر كلام السدي قال وروى سدي عن الشيخي قال كانت قريضة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الغزر، فكانوا مقاتلين في حرب سمير أذق اسم رجل قسمية الحرب ضهي فيقاتل بن قريضة مع حلفائها النظيرة وكانت النظير تقاتل قريضة وحلفائها فيغلبونهم فيقتلون ويخربون الديار ويخرجون منها فإذا أسر الرجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوا فتعيرهم العرب بذلك فتقول كيف تقاتلونهم وتفدونهم فيقولون أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتلهم فتقول العرب تقاتلوهم تقاتلونهم فيقولون نستحي أن يستذل حلفاؤنا فعيرهم الله عز وجل فقال ثم أنتم هؤلاء تقاتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم إلى قوله تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قال فكان يو يو إيمانهم ببعضه فداؤهم الأسارة وضع فداؤهم الأسارة وكفرهم قتلهم بعض بعضهم بعضا نعم استحلال دمائهم بعضا بعض ومظاهرة أباد الأوثان على إخواني قال فالتظاهر التعامل قال ابن قتيب واسطهم من الظهر فكأن التظاهر أن يجعل كل واحد من الرجلين الآخر ظهرا له يتقوى به ويستند إليه قال مقاتل والإسم المعصية والعدوان الظلم قول تعالى وإن يأتوكم تفادوهم أصل الأسري الشد قولوا تفادوهم والمفادات إعطاء شيء وأخذ شيء مكانه نعم تفادوهم قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قوله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وهو فكاك أسارا وتكفرون ببعض وهو والقتل وقال مجاهد تفديه في يد غيرك وتقتله أنت بيدك وفي المراد بالخزي قولان حدوما أنه الجزية قال ابن عباس نعم نعم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا قيل الخزي هي الجزية والثاني قتل قريضة ونفي النظير لآل بي أمر بعد ذلك الهوان قاله مقاتل قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة قال ابن عباس هم اليهود هم اليهود. وقال مقاتل باع الاخره بما يصيبونه من الدنيا باع الآخرة بما يصيبونه من الدنيا. قال الله تعالى: "ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقاتلون" قولوا تعالى: "ولقد آتينا موسى الكتاب" يريد التوراة "وقفينا" يعني اتبعنا مثل قوله تعالى ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة الرسول وكذبوا فالقف هنا الإتباع يعني بعد موسى رسل كثير عليهم الصلاة والسلام قال وقفينا من بعد بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات قال الآيات الواضحات كابراء الاكمه والأبرص وحياء الموتى وأيدناه أي قال قويناه والأيد القوة من آدي يد. نعم من آدى يئيد نعم بعض القوة هنا وفي روح القدس ثلاثة أقوال أحدها قال أنه جبريل في قوله تعالى وأيدنا يعني قوينا بروح القدس أنه جبريل طبعا هذا قول أكثر السلف وقد ثبت من ذلك حديث صحيح خرجه البخاري مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لحسان قال اللهم أيده بروح القدس يعني جبريل عليه السلام قالوا القدس الطهارة وهذا قول ابن عباس وقتاده الضحاك وصدف آخرين قال ابن مسعود أيضا والقول الثاني أنه الاسم الذي كان يحيي به الموتى كان عنده دعاء علمه الله تعالى إياه أي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإذا قاله أحيى الموتى بإذن الله رواه الضحاك ابن عباس والثالث أنه الإنجيل قالوا ابن زي قال الله تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون؟ قال المصنف قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف فمعناه زواج غلف زواج غلف بإسكان اللام هنا لأن قرآ غلف هنا غلف الذي الجمهور إسكان اللام فكانوا قالوا قلوبنا في اوعيه وضع يقصدون إعراضه عنهم وكأنهم يقولون لا نفهم شيء يعني اعراضهم عن الوحي فكأنهم قالوا لا نفقش شيء لا نفهم شيء وضع فالغرف جمع أغلف من قرأها بالإسكان وقالوا قلوبنا غلف هذه جمع أغلف والمراد بها الغشاوة التي تمنع من الفهم يعني لا يفقهون واضح ومن قرأ غلف بتحريك اللام إلى الضم فهي جمع غلاف فكأنهم قالوا قلوبنا في غلاف أو في غيطاء أو في غشاوة وعلى كل المعاني هذه كلها مراد أنه كانوا أهل إعراض وهذا نفهم منه إقامة الحجة في هذا الباب أن الحجة تحصل بالنظارة بالسماع وليس شرط إقامة الحجة على الشخص أن يكون مقتنعا أو فاهما فقيا لما يسمع لا يشترط الفقه الذي هو إدراك الأمر بمعنى أن يفهمه ويدريه ويفقاه هذا لا يشترط بل كثير من الناس سقوم عليهم حجة الله بالسماع والنظارة وهم لا يفهمون شيئا من الحجة لكنه معرض لو بعث لفهم لو أراد الاستجابة وأقبل وأناب لعلمه الله ورزقه وذلك ربنا تبارك وتعالى قال ولو نعم ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم هنا فسمع الأذان بالبلوغ هذا الذي تقوم بالحجة أما اقتناع الشخص أو فهمه أو نعوه ذلك هذا كثير من الكفار كانوا يقولون هذا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واضح وهنا اليهود يقولوا قلوب غلف يعني كأن فيها نوع من الاستكبار أيضا يعني إذا كنا نحن أهل الكتاب وكذا كيف نحن ما نفهم إذن هذا ليس حق كأنهم يعرضون الحق على نفوسهم وهذا موجود عند بعض الناس خاصة لما يؤتى شهرة معينة أو يؤتى سياقا معينا بالرئاسة فيصير يقيم الحق على نفسيته ومنصبه أو يقيم الحق على يقول كيف الشيخ الفلاني والامام العلاه لا يفهم هذا الكلام وأنت تفهمه يعني يجعل الميزان الحق نفسيات المعظمين كون فنا لا يفهمه إذن هو ليس بحق هذا باطل هذا نقول في الإجماع لا بأس قول السلف لم يفهموا لو كان خيرا سبقونا إليه هذا في الإجماع لأن الأول لم يدع للآخر مقالا أما أنك تأتي ناس متاخرين وقد شاع وذاع فيهم العقائد الفاسدة والتأصيلات الخربة وتأتي تقول لو كان هذا حقل قلب فلان لو كان هذا العقل فهمه إلا هذا باطل كلام هذا باطل خاصة أن إجماعات المجآخرين لا تنضبط لأسباب كثيرة جدا منها كفرة البدعة في المجآخرين في فيهم البدعة فإذا إجماعات لا تك تنضبط ثم الإجماعات العقدية إجماعات حاسمة يعني إذا ثبت الإجماع في في في طبقة من طبقات العلم فلا يجوز مخالفته بعد ذلك أي اليوم مثلا تخالق إجماعة السلف تحت زعم أن فلان لم يجهيمه أحد ولم يحكم عليه أحد يقول لك إذا لم يحكم عليه أحد وبالتالي لا نحكم عليه إذن يبقى إمام الناس يحكي مثلا في بعض الشراح الحديث ومشهورين بالتفسير يحكي الإجماع على إمامتهم يقول لك لا زالت الأمة مجمعة ومطبقة ومصفقة ومتفقة على إمامة فلان وإمامة علان من الرؤوس الجميل أو من بعض ذياد الجميل وهذا الكلام لا يقوله الرجل عاقل لأن وجود البدعة وجود البدعة في الشخص هذا يقدح بنفسه البدعة ليس شرطها للإسقاط والإهدار أن يقول الناس هذه بدعة ثم النقطة هذه يعني الآن لما واحد يفعل بدعة سقط بنفسه ما يحتاج يأتي شخص يقول فلان فعل بدعة سقط لا الأصل في البدعة أنه مسخط لصعيمها كسأل أي باطل من البدعة المكفرة نتكلم عن الكفر الآن الله عز وجل يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك والله تبارك وتعالى قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبي طعمه فوجود الكفر بنفسه والبدعة المكفرة بنفسها هي محبطة صح. للعمل سوى شيء بيه أو لم يشه قالوا إلا أو لم يقول هذا النص وإذا تجد بعض الناس يعارض بمثل هذا لا يقبل قل لك لا لو كان الذي تقوله في الجهمية حق لقال به المشايخ فلان وفلان من المعاصرين أنت لما تأتي البيئة قد امتلأت بالإعذار الحزمي يعني هؤلاء أصولهم ما هي جمع حتى نفهم. عندهم أصل فاسد وهو أنه يجوز الاجتهاد ليس يجوز لكن هناك اجتهاد في العقيدة في مقام إجمع اهل القبلة يؤذر به صاحبه هذا أصل كفري هذا ضال هذا الأصل كفري لم يقل به أحد من السلف ولا من أهل القبلة حتى المرجع الأولى لا تقول بهذا ما في أحد يقول لك في منزلة معرفة إلاه في الأصل توحيد الله سبحانه وتعالى أن من اجتهاد فأخطأ فهو معذور. هذه سبب اجتهاد هذا النصوص لحن لا نقبل الاجتهاد فيما أجمع عليه من الشرائع كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة والحج والصوم وتحريم المحرمات الضائرة القطعية فكذا بالإجماع على علو الله تبارك وتعالى وعلى ما أجمع عليه المسلمون بمعرفة الله سبحانه وتعالى فهذا الأصل لما واحد يكون عنده هذا الأصل أولى, أولى عنده أصول فاسدة بالتالي أنت ما تنتظر ممن يعني أصوله فاسدة أن يحكم أحكام سديدة هل الكلمة لو قيلت في زمان السلف؟ نعم لأن الأصل أصوله صحيح أيمة السنة أصوله صحيح توارثوها واتبعوها وتنقلوه لكن بعد ذلك دخلت أصول دخيلة وجاءت أشياء بديلة فصاروا يحكمون واحد عنده الاشتيات قد يكون المشجد معذورا في أصل الدين واحد آخر عنده قد تجمع الإمامة مع نقد المعرفة في معرفة الله واحد آخر عنده باب الأسماء والصفات الإعذار فيه إذا كان شبه نغوية أو مبنية على نوع من النص فهذا يعذر بها صاحبه أو الأجر واحد آخر يرد الحسن القصد فناس غارقة في الأصل الإعذار الفاسد فهذا لا تنتظر منهم أن يأتي ويحكم لك على نووي ولا بن حجر ولا قرطبي ولا غيره من ذلك الغرقة ما تنتظر أحد يحكم على هؤلاء لذلك أنت اليوم غلطان لو أنك تظن أن هؤلاء العاصرين لو وجدت واحد يحكم على هؤلاء يعني بالبدع كما قال السلف إذا رأيت شيئا في هذا الزمن يقولون قل إذا رأيت شيئا مستقيم فتعجب مع أنه النو مجهمي ليس مبتدع لكن لو وجدت شخص أمثلهم طريقة يقول مبتدع ما يكاد يسلم له الباب لو قال جهمي فهذا أمر غريب في زماننا لماذا؟ لأن الغالب يكون هذا أصله وسليم لكن من له أصول إذا كلمته هو من الصحب الأصول يقولوا أنه نفى العلوم بعض الناس يناقش يقول كيف نفى العلوم هو نفى الجهة هو نفى الحد هو المكان هو نفع التحيز هو نفع يأتيك بالمنفيات الكلامية ولم يصرح بنفع العلو وانت تظن أن الجهما الموصفوان هكذا جاء أمام الناس وقال الله ليس في العرش على العرش مباشرة هكذا السلف قالوا يحاولون يدورون هو صرح بها في السر نعم لما نظره بعضه في مسجد ترميث صرح له في السر لكن أمام الناس ما يأتون بالمنفيات للمقابل الشرعي ما أحد يقول من الجهمية ليست لله يدن هكذا صراحة بوضوح لو قال هذا لقال أنه كيف تقول هذا الكلام وإنما يقولون هذه اليد ليست, اليد ليست صفة له وإنما هي إضافات كما تقول المعتزلة أو معاني مجازية والسعية والاستعارات هذا تفريعات الجميع معروفة لكن هذه أحد يأتي مباشرة ويأتي بالنفي الذي ورد في النص مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا لا تسمع أحد من الجميع يقول لا ينزل الله لا يقولها كذا وإنما يقول لك؟, لك نزول ورحمته وإذا أراد جنس الصفات كالنزول والإيتيار يعطيك لفظ كلامي يضربك بلفظ كلامي لك؟ ويريد هذا المعنى يقول لك الله لا تحله الحوادث ما معنى لا تحله الحوادث يعني لا يفعل من شيئة اختيار يعني لا ينزل ولا يأتي ولا يدنو ولا يطلع ولا يتجلى ويضحك ويعجب وكل هذه صفات الكمال للواحد القهار سبحانه وتعالى إذن الجميع اصلا يتسترون بالكلمات الفلسفيه التي حقيقتها معاني تعطيلية عدمي تدرون ذي مثل ماذا مثل واحد يعني لا يتهمك مباشره لا لا يقذف مباشره لا يقول فلان الفلاني زاني لكن يعطيك معنى يؤدي الى ذلك المعنى أو فلان فلان يشرب خمر لا يقول هذا صراحة ولكن يعطيك معنى قريب من هذا المعنى هو نفسه لكن يؤدي بصورة أخرى كذلك الجام الجام يأتيك لا يقول لك مباشرة طبعا نتكلم لك في تأصيلاتهم يقول لا يقول الله لا ينزل الله لا يضحك لا تجد هذا غالب عقائدهم يبنون الله لا تحل الحوالث الله ليس كالاجسام الآن ما ينفي العلوم ما يقول الله لا يوصف الله بالعلوم الذاتي هكذا صراحة ونم يقولك الله ليس في جهة، ليس في كذا، ليس له مكان، هو على مكان قبل أن يخلق المكان. تعال عن التحييز تعال على الحدود الست والجهات الخمس السيد، وهكذا يقول كلام حقيقته حقيقته سلمك الله هو نفي الصفة التي تليق بالله سبحانه وتعالى. لذلك هم تستروا بالكلمات الكلامية المجملة، ولكن حقيقتها تعطل. وهذا يظهر لك حينما تهاججه يعني يعني تبدأ تفهم منه بسياق كلامه هذا لا يثبت الصفاتها وإذا قال ابن النعيم بن حمد بن زيد قال مثل الجميع كمثل رجل قيل له أفي داركم نخلة أفي داركم نخلة فقال نعم قالوا ألها ساق قال لا وجعله فألكم رب قالوا نعم قال يضحك قال لا طبعا لا هنا لا يضحك ولا يقول مقابل النص لكن يأتي بنا فيها قولك يضحك ضحك الرضع إرادة الثواب والإنعم أكذا أما يضحك على المعنى المعلوم المفهوم المعقول في كلام العرب في وضع لسانها والذي نزل به القرآن هذا يقولون عنه هذه الحوادث الله تعالى لا تعلل الحوادث لذلك نقول من هذا الباب حتى تفهم زك الله خير أن هؤلاء لما تنظر إلى المعاصرين وعامة المتأخرين إلا من سلمه الله وعصم وحفظه بالآثار السديدة الرشيدة عمومهم إخواني عندهم أصول فاسدة هو لا ينظر لك للنووي كما تنظر أنت أنت تنظر الآن لو أتاك وعد بما نفاه النووي وكثير في شرح صحيح مصدق كثير جدا في كتاب الإيمان خاصة صحيح مصدق يتأول كل الصفات يهرفها هذه لو أعرضت على ميزان السلف السلف بصفة واحدة يجايمون بصفة واحدة ليس يحتاج أن يكون عندك أكثر من صفة الجهات تقول لا صفة وكالضحك مثلا وقعت مجلس مم أحمد لما سمع حديث الضحك قال إن لهذا تفسيرا قال أحمد هذا تجعل بشرب ابن ما حديث الصورة فقال قوم يجسدون فرموه بالتجام قال علي جهل صفة واحدة ما كان ما جمع صفات كثيرة ولو واحد حاب يألف رسالة لطيفة أنيقة في من جوهم بصفة واحدة سيخرج معه أسماء كثيرة ليسوا من أهل الحديث أيضا ليس كلامي لا, لا لا لا من أهل الحديث بصفة واحدة جوهم أبو ثور هذا أبو ثور ما أتركبه فقراء وترجمه فقه صحبة للشافي حفظ السنة أحمد كان يثني عنه جوهم بصفة واحدة يصور يعني إمام إمام يعني ولا قصة نو إمام لا لا لا لا ترك عليك إمام هذا إمام إمام كان فقهي وكان في مستحث ثوري كما قال أحمد وثني عليه ووين كان يشذ في الفقه بشذوذات وعنده بعض الاستنباطات الغريبة لكن عنده يعني كما قال أورس يافقي ويذكر ابن المنذر ويذكر جماعة من المتقدمين من ممن الف في الخلاف العالي هذا جون بصف واحد ابن المعدل المالكي أو المعذل هذا كان بعض من يقول أحسن من أحمد بعضهم طبعا نحب أن نقل هذه يعني مبالغة لا يصل درجة أحمد هذا جوه بصفة واحدة يوقف صفة واحدة باب واحد في في الأبواب قال بالوقف القرآن جهمو ترى كثير يعقوب نشيب بالوقف ساق النبي إسرائيل بالوقف الزبيري بالوقف في جماعة جوه يمقلوا في مساله مسألة سلام ما ينظرون يقولوا لا هذا عنده مثبت كذا ومعنا في كذا وليس معنا في باب كذا هو أصوله كذا هذه كلها أصول وإعذارات فاسدة طارئة امتلأ بي السهل والجبل أنا نقول لكم ماذا بالسلف اليوم في غربة حقيقة من أيقا ينصف لذلك أنا لا انتظر أنا بصرح عبارة قول أنا بصرح عبارة في بابنا استغضبوا كذا المهم من غضب فله شأنه لكن أنا أقول وتدين الله بها أنا لا أنتظر إلى من ابنتينية ولا من تلميذي أني إرجاع من نووي لا أنتظر منه أصولهم تقضي بأنه معذور مش تيد معذور اقول صار عبارة الجمال يريد تبعث وتنبش أي كلمة يريد أن يأخوذه يعني مثلا بعضهم يقول فلان قال عنه جهل فلان يعني شوف بالحزم مثلا العزم واضح تجاههم أكثر من النوم أكثر من النوم يرد الصيفات كلها للعلم القدرة تجاههم كبير جدا عندهم هل تعرفون أحد جهما ابن قال لي واحد عبد الهادي قال عنه جهمي جلد وروح علماء, علماء الحديث ترجم له بالإمام قبل ما يقول جهمي جلد قال الإمام في أول ترجع. الإمام قال جهمي جلد. هذه ما تجد عند السلف يرفعون شخصا ثم يقول عنده تجاهم ما, ما يكون هذا أنا لا أتكلم لك في درجة التوثيق في الرواية لأني أعرف بعض الناس لا يفهمون مسالك السلف في الجرح والتعديل أنا لا أقول لك أنه ممكن يوثق شخص في الحديث وبعدين يظهر له تجاهمات بعد ذلك قد يظهر له تجاهمات بعد ذلك وذلك لما زكى يحيى بن معين إسرائيل بن بإسحاق وقال عنه ثقة وكذا عقب عثمان بن سعيد الدارمي في سؤالاته لياحية وقال قبل أن يظهر الوقف يعني يحيى بن معين تكلم فيه الفترة لم يظهر الوقف واذاك أحمد يقول عنه واقفي ومشهور مع عنه كان نهل السنة صاحب حديث المقام في بدعة الوقف هذه بدعة واحدة هذه دون مسألة العلوم هذه دون مسألة العلوم ودون إنكار جنس الصفات الاختيارية انظر ماذا قال السلف فعتلون لما تاتي الى ابن حزم تقول عنه امام وتاتي للباقي الليل تقول عنه امام كما قلت في الدرس السابق انا لا انتظر من هؤلاء ولا من المعاصرين لا بن عثيمين ولا بن باز ولا فوزان ولا ترتان ولا غيره كله مريض من ينتظر من هؤلاء وذلك النقاش الاخير بين هذا بن شمس الدين والجماعه يسالونه في واحد سبق ويبحث ينبش قلهم سبقني حماد الأنصار حماد الأنصاري أصني بدع من بدع أولا اسمهم الحددية وتكلم فيهم كلام شديد هو لما يقول فلان أشعر له هذه يرونها وصف لا تنطبق أحكامه هذا اسم جامد <تصفيق> الله حقيق اسم جامد اسم جامد ليس له أحكام ما ينطبق عليه الوصف وعند فقد الوصف لا يشتاقه <تصفيق> هذه ما في وصف هذا أشعر مثل ما تقول اسم علم <تصفيق> جامد لا يعين مسمى مطلقه، ولا يترجبل إحكام. هنا حقيقة كلمة أشعري وفلان أشعري. هذه لو أطلقتها أيام أبو إسماعيل الأنصاري تقول فلان أشعري ما نتكافر كافر. لأن الأنصاري كتاب سماته كثير الجمия ويقصد الأشعار ونكره في ذم الكلام وفي الطبقة من طبقات علماء الكلام نقلت تكفيره والإجماع على تكفيره. هذه ممكن، لكن في وقت لي انتشر فيه الإعذار. وغلبت فيه أصله بن حزم الجاحظ وصار فيه ممكن لأحد يكون معذور وهو في معرفة الله وإنسان يضرب أبواب الصفات جميعها وهو إمام هذا ما الناس قلوا رجب تكلم في النوة قال عنه أشياء جماعة خير ابن رجب انظروا ماذا ترجم لما شرح الأربعين نوه كيف ترجم للنوة أنا لا أنتظر من هؤلاء يتكلموا أين نعم أكيد وجد طائفة وإن لم نعلم الحق لا ينقطع في الأم بالأكيد تكلموا فيه أو تكلموا في أمثالي لأنه لا يشترط العالم أن يستقصي الأعيان هذه نقطة انتبه لها أيضا يعني العالم الرباني لا يشترط أن يستقصي الأعيان يعني يتكلم في كل الأعيان في أهل زماني مثلا اليوم أنت ولا أنا هل تكلمنا في كل جميع الزمان؟ لا وإنما العالم شرطه أن يتكلم في أصول القوم ومن جاء في الطريق يكون عنده أصول التنزيل يعني العالم يقول لك الجهمية كفار ومن قال كذا فهو جهمي كافر وكذا وبعدين ينزل لك يقول لك إذا وجهك كذا كذا تطبيقات العالم معروف لكن هل لازم يتكلم في كل أعيام زمانه بالأسماء؟ لا لذلك لماذا يظهر للعامة والفهيه والبليد لماذا يظهر أنه هؤلاء الذين يدافعون عن النووي هم أقوى حجة من أولئك؟ تدرون لماذا؟ لأن هؤلاء خنقوهم بحبل المتأخرين والمعاصرين وأولئك عندهم حياء واستحياء مع تخنف من مذهب السلف لا يصرحون من يريدون فقط ولذلك يسمونه اختلاف يعني أنا لا أتكلم عن شخصية واحدة هذا منهج لأن النوى هو منهج أنا قلت بالأمس من أعلى الميضية هذه المسألة حصر القضية في النوى نو هذا السياق هو الجزء في سياق كبير جدا أكبر من النووي واستحقت الدمار الشامل بعد أكبر منهم كلهم سياق كبير جدا جدا جدا هذه بدعه هي حقيقة البدعة التي وجد الأئمة أن لا تنظر الأشاعرة على أنهم لون آخر شفت هؤلاء الموجودين امتدوا على طيرة هذه القرون المتأخرة هم شر ممن وقفوا لامتحان الإمام أحمد الأئمة لأنهم مراسوهم في الحقيقة، لكن بالتمويه، بالتمويه والتلاعب، فهمت؟ والمتأخرين منهم أكثر وضوحا في سياق المنهج التجهم الصريح، ولذلك نحن الآن تنتظر أنت من شخص يعني شوفوا نعطيك مثال خلينا نتجاوز النقطة هذه يوم كل مرة نأخذ سياق من هذا الباب أقول لك مثال لذلك أنا أقول لك لا تطمع أنا نصيحتي لك ألا تنتظر من فلان علني جهم لك هؤلاء إذا كان الجمعة الخير الجهمية يقسمونهم إلى نوعين جهمية محضة خالصة وفيه تجهم هذا تقسيم بنتينية معروف الجهمية المحضة هي التي نفت الأسماء والصفات هذه الجهمية المحضة نفت الأسماء والصفات كلها سميهم البنتينية الجهمية المحضة قل لك هؤلاء الذين كفروا من السلف. يعني لما تقرأ في كتاب السنة العبد الله الجهمية كفار كفر الجهمية تكثير الجهمية قل لك ابن مبارك قل إنما سألتني عن فرق المسلمين المراد الجهمية المحضة منهم قال نفوا الأسماء الحسنى والصفات العلم هذو الجهمية المحضة يبقوا نوعين من التجاوم فيه تجاوم ويدرجت المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكر الصفات. ابن تيمية يقول هؤلاء من أمم محمد صلى الله عليه وسلم معتزين. والثالث ليوم من ليوم الكلبية والأشاعري والراثم. فهؤلاء أثبتوا بعض الأسماء وبعض الصفات. هذا يقولك في انتجاهم هم أقرب الطوائف لأهل الحديث. هذا التقسيم طيب. نأتي الآن للجماهير المحضة ليوم نفوا الأسماء والصفات. ليوم عندما ابن تيمية رجع من صفوان رجع من درم وأولاء. ابن تيمية ماذا يقول عنهم؟ قل هذا النوع الجامية المحضة كفرهم السلف بالنوع لا بالعين يعني تخيل واحد ينفي جميع الأسماء وجميع الصفات قل لك جامية محضة وهم كفار بالإطلاق لا بالتعين أنت تنتظر يأتيك كفر لك من نفس صفه واحدة وصفتين هو الجامية المحضة لا يكفر من لا بالإطلاق فالسلف لما كانوا يقولوا جامية كفار يقضوا الهواء تلاعبات لذلك من السلف خرب وحرف وبدل وزيف فنحن في غربة حقيقة لا يغرنك كثرة المقبقين والله سؤال واحد لا واطرح عليهم سؤال واحد فقط لن يستطيع أن يجيبه سؤال واحد لأن هذا نقض لماذا بالسلف؟ يعني ما في بكتب السنة لعبد الله والسنة للخلال والسنة للكرماني والسنة لكل عمة السنة وكتب الرد على الجميع والتي ألفت هذا كلام هذه كله كتب يعني ما لها لاحقينه أصلا فقط ناقش المقالات فلليل نحن نقول لا تنتظر من هؤلاء شيء من ينتظر منهم أن يتكلموا في أمثال النووي وبن حجر، سواء كأصولة تكلمنا، قبلك سياق كان ينتظر يتكلمو في هؤلاء المتاجمين مع كثرتي، ممكن تقول هذه الشخصية لم يتبين له وهذه الشخصية فيها تردد، وهذا خفي عليه حاله، خفي عليه مئات، مئات يخفون عليه، أسماء كبيرة، خاصة أصحاب الكتب المشهورة التي تقرأ في الدروس وتصطالب العلم، طلبة العلم بها وتوضع في المناهج وكذا، هذه كلهم خفي عليهم. ويقولون عنهم عندهم تحريف وعندهم زلات لكن أصولهم في التعامل مع ما يسمونه زلات هي أصول أجنبية عن السلف لذلك لم يقدروا حق هذه الزلات قدرها فرق بينه وبينهم نحن ننظر لو واحد قال الضحك الرضا هذا كفر عند السلف بنفسه ناقد والنواقد الإسلام هو ينظر أنها زلة لمجتهد حسن قصده وتأول من جهة اللغة ولا غيره وبالتالي فإن أصاب فلاه أجران وإن أخطى فلاه أجر وحسنت مبرورة وأياد مشكورة وينظر حكذا إذن لكي تعدل النظرة هذا نأخذ إلى الأصول في الأسماء الحكام من هو الجهن عند السلف من الذي أطلق عليه السلف التكثير وهل السلف يكثرون بالصيفة الواحدة نعم وكفروا بالصيفة الواحدة نعم ولو كانت من باب صفات الأفراد صفات أفراد الاختيارية كالضحك والعجب وفي كلام كثير السلف هذا أبو معمر لهذا اليوم العباس الصراج وإجماعات مقلة على هذا والله ولا حول ولا ولقوة جلّة بالله قالوا قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون فيه أقوال حدوى فقليل من يؤمن منهم قال ابن عباس وقتل وثاري ان المعنى قليل ما يؤمنون به قال معمر يؤمنون بقليل مما في ايديهم ويكفرون باكثره قال الله تعالى ولما جاءهم الكتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين اسم اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا اي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب ميم. قولوا تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله يعلم القرآن ويسفتيحون يعني يستنصرون وكانت اليهود إذا قاتلوا المشركين هذا في الجاهلية استنصروا باسم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يعني نسنصروا باسم قالوا سيأتي نبي ونقاتلكم معه قولوا تعالى ما اشتروا بأنفسهم بي بئس كلمة مستوفية لجميع الذنوب نعمة واشتروا بمعنى باعوا والذي باعوه به قليل من الدنيا قوله تعالى بغيا قال قدد حسدا ومعنى الكلام كفروا بغيا لأن, لأن نزل الله الفضل على النبي صلى الله عليه وسلم حسد النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله تعالى فباءوا بغضب على غضب خمسة أقوال هنا غضبان هذه أفعال الله تبارك وتعالى يغضب ويغضب ما تشاء سبحانه فغضب وغضب يفعل ما يشاء ما تشاء سبحانه قال أحدهم أن الغضب الأول لاتخاذهم العجل هذا غضب يعني في وقت معين والزمن معين والثاني الكفرين بمحمد صلى الله عليه وسلم حكاو عن بن مسعود بن عباس والثاني أن الأول قول ثان لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني لعدواتهم لجبريل رواه شهر عن ابن عباس والثالث قول الثالث يعني أن الأول أن الغضب الأول حين قالوا يد الله مغلولة والثاني حين كذبون بيا الله صلى الله عليه وسلم رواه الصامع بن عباس والرابع أن الأول لتكذيبهم بعيسى والإنجيل والثاني لتكذيبهم بمحمد والقرآن صلى الله عليه وسلم قاله الحسن والشعبي وعكم أبو العلي واقتدم مقاتل والخامس أن الأول لتبديله التوراة والثاني لتكديبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قاله المجاهد والمهين المذل قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قولوا تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني القرآن يعني نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة وفي قوله تعالى ويكفرون بما وراءه أنه أراد بما سواه قاله مقاتل قوله تعالى فلما تقتلون أنبياء الله هذا جواب لقوله نؤمن بما أنزل علينا فإن الأنبياء جاءوا بتأييد التوراة وإنما نصب القتل إلى المتأخرين لأنه في ذلك على رأي متقدم يعني رضوا بذلك وتقتلون بمعنى قتلتم قال الله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وَعَصَيْنَا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأبركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات فيها قولان أحدهما ما في الألواحد من الحلال والحرم قالوا ابن عباس والثاني الآيات التسع قالهم مقاتل وفيها بعده ثم اتخذتم العجلة من بعده قال أنها تعود إلى موسى فمعناه من بعد انطلاقه إلى الجبل قاله ابن عباس مقاتل قول تعالى قالوا سمعنا وعصينا هذا في نطق الجبل عليهم قال ابن عباس كانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا سمعنا وأطعنا وإذا نظروا إلى الكتاب أي ما فيه قالوا سمعنا وعصينا قولوا تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة قال سقوا حب العجل فحذف المضاف, والحب وأقام المضاف, فحذف المضاف وهو الحب وأقام المضاف إليه مقامه وأشربوا في قلوبهم العجلة قولوا تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم أي أن تكذبوا المرسلين وتقتلوا النبيين بغير حق وتكتموا الهدى قولوا تعالى إن كنتم مؤمنين في إن قولان أنها بمعنى الجهد يعني النفي فالمعنى ما كنتم مؤمنين إذا عصيتم الله وعبدتم العجل أنعو ذلك من المكفرات يعني فنفع عنه قصة الإيمان وذلك أن تكون إن شرطا معلقا بما قبله فالمعنى إن كنتم مؤمنين فبئس الإيمان إيمان يأمركم بإبادة العجل وقتل الأنبياء وهذا يدل على أنه ليس من الله سبحانه وتعالى ولكن مما هوته نفوسهم وعلى كرم ابن الأنبار نكتفي بعد القدر سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد إنه سمع قريب مجيب الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا